حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر قش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع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 أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر